كذا فليزل الخطب وليفتح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر فتن مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر مضى مضى طاهر الأثواب لم تبقى روضة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر عليك سلام الله دوما فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره تهفو إليك جميل كل نشيدة وتعجز عن كتابتها البنان Fafakudu karsu, Ressulü Mbi seifina. Fafakudu karsu, Ressulü عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر كلما مرت الصحب على قبرها لا تملك إلا أن تسح دموعها على ثراب تمر الذكريات على خواطرنا فتمطر عيوننا مطر السحاب الثقال جميل العنبرين ملك زمام القلوب التي عرفت نصر المهاجرين وواسى الأنصار فمن يلومنا على البكاء عليه كذا فليجل الخاط وليفتح الأمر فليس لعين لم يفض ماءها عذر فتكل ما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحادث والذكر كذا فليجل الخاط وليفتح الأمر فليس لعين لم يفض ماءها عذره فتا كلما فاضت عيون قبيلة دمن ضحكت عنه الأحاديث والذكر وما كان إلا مال من قل ماله وذخرا لمن أمسى ليس له ذكر فتمت بين ضر بوطا ميتة تقوم مقاما أصيل إذ فته النصر وما كان ما قل وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر فتمت بين الضرب والطان ميتة تقوم مقام الناصر إذ فته النصر وقد كان فوت الموت سلم فراده عليه الحفاظ المر والقلق الوعر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 وقال لها من تحت أخمصك الحشر وما مت حتى ما نضرب سيفه من الضرب وعدت عليه القنى السمر كأن بني عنبر يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر ومامة حتى مات نضرب سيفه من الضرب واعتلات عليه القنى السمر كأن بني عنبر يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر ما ظاهر الأثواب لم تبق روضة، قالت ثواب إلا اشتهت أن أقبرو عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. مَضَى طَاهِرُ الْأَثْوَابِ لَمْ تَبْقَ رَوْضَةً قَلَا تَثَوَى اشْتَهَتْ أَنَّهَا قَبْرُ عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ وَقْفًا فَإِنَّنِي الكريم الحر عليك سلام الله وقفا فانني بريت الكريم الحر وليس له الكريم ليس له وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاح للإنتاج الإعلامي